بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد والانس فحرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعرا الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القتال ولا القل فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم حصطادوا ولا يجرمنكم شمآن قوم أن صدركم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وتتقوا الله ان الله شديد العقاب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 وإن نصيحه وما اكل السبع الا ما لكيت وما له حالا نصب وان تستقسم بالاذلال لا ريكم في الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلَائِكُم فَصَلَاةً قَشَوْهُ رُشَاءُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا أَمَانُ رَحِيمٌ مَنَصَّةَ الْغَيْرِ مُتَجَانِفٍ فِي اسْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ تَسْأَلُونَكَ مَا أَحِلَّ لَهُ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما أنسك ما عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ حَرِيْرُ الْحِسَابَ الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَلَاحِصَانَةٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِن قَدِلْكُم إِلَىٰ سَيَكُونُونَ مِن مَّعْذُورِهِ مُحْسِنِينَ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُسْتَهْدِينَ وَلَئِنْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَخِرَةِ فَإِنَّهَا هِيَ بَعْدَ الْأُولَىٰ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 وَإِنْ تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم مِّنَ الْغَائِبِ أَوَلَا يَسْتَشْفِعُونَ أَوْ لَا يَحْتَسِمُونَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا فتينموا صعيدا ضيبا سمسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظهركم وليكن نعمته عليكم وَإِنْ يُؤْتَكُمْ نِعْمَةٌ مِنْهُ فَحَسْبُ أَنْ تَشْكُرُوا فَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلِيَذَكِّرَهُ الَّذِينَ يَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْتَغْفَرْنَا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ لِلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ يَؤْذِنُهُ يَأْذِنُونَ وَأَقْرَبُ لِلسَّفَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ لِّمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا قول آخِرُهُمْ نُخِرَ وَأَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْنَعُوا مَتَأَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ النَّقَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَنْ يَدَّهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ لَيْسَ غَالِبًا إِلَّا الله ولقد أخذ الله ميسا قدمي إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا فقال الله إني معكم لإن أطنتم السببين فَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَذَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا كَفَّرَ لَكُمْ مِنْ خَطَايَاكُمْ فَيُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ لا أكفر لولا كلكم سنيءاتكم ولا أدخلنكم جنات لا تجري من تحتها الأنهار أمن كفر دع ذلك من فقد الظل سوا السدين لَن نَّقضي لِلْكَافِرِينَ دَارًا مِنَ النَّارِ وَمَا جَعَلَ قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحكمين ومن الذين قالوا إنا نصارا وقفنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العباة والمرضاء إلى يوم القيامة وسوف ينذرهم الله بما كانوا يصنعون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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اكتبى لطوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلم يأتي إلى النور بإذنه ويهديه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم هُوَ الَّذِي يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً شَيئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُحِلَّكَ مَسِيحًا عَن مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللهم ولا كل شيء قدير وقال لت يوم لو صار نحن علماء اللهم واحداء قل فلي من يعذب قابل ذنوبك لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الشَّرْعُ مِمَّنْ قَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْفُتَّاحُ وَالْعَلِيمُ وَالْأَرْضُ وَمَا دَيْنهَا إِلَيْهِ الْمَصِيرُ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول ما يبين لكم على فسعة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نبيل فقد جاءنا لذيذ والله على كل شيء قدير وإذ قَالَ هُوَ سَارِقٌ قَوْمَهُ يَا قَوْمِ كُرْ إِمَّا تُمَنُّوا عَلَيْكُمْ إِذ جَارَ رَسِيفُهُمْ أَوْ جَعَلَكُمْ مَلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم دخلوا الأرض المخدفة التي ستب الله لكم ولا ترتبوا على أدباركم فتنطلبوا خافرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وهمين حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا غَيْرَ دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَطَافُونَ هَلْ عَلِمتمُ الْغَوْرَ أَمْ رَأَيْتُم مَّدْخَلَهُ عَلَيْهِ الْبَابَ فَلَمْ تَدْخُلُوهُ فَإِنَّكُمْ ظَالِمُونَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا أذهب أنت وربك فقاتلا إنا هؤلاء قاعدون قال رب إني لا أهلك إلا نفسي وأكي أفرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سمتين يتيبون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاشقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأخ سلمك قال إنما يتقبل الله من المتقين لا انذا صوت اليه يا ذا الكنفه قتلني ما انا بذاثقي يدي اليك لاخطلك ان اخاف الله رب العالمين اود اريد ان اسْمِي وَاسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَرْحَادِ اللَّهِ وَنارِكَ ذَا الظَّالِمِينَ تَفَوَّأَ لَهُ النَّسِيمُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْقَاسِرِينَ هذا الله غراب يذحف في الارض يوريه كيف يوري سوء اخيه قال يا ويلتاه اوعدت ان اكون مثل هذا الغراب فاوالي سوء اخيه أصبح لنا نادي من اجل ذلك كتب ما لدي يسوع الى ان له من فَلَنَنفَعَنَّ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَمَا أَخْرَجْنَاكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ كَذَلِكَ نُخْرِجُكُمْ مِنْ بُطُونِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 انما جاء اولئك الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلو او يصلبوا او تقطع ايديهم وُطُبَّقَ عَلى اَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُصَمَّ مِنَ الْقَوْمِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ تُقَدِّرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَحْلُمُوا أَمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ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 فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّهُ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَارُوا مَن نَّبَأَ بِأَخْوَاجِهِمْ وَلَم تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا نَدْعُونَهُمْ لِلْكِفْرِ كَمَا يَدْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَكُونُوا لَهُ مُؤْمِنِينَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ وَضْعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيسَ هَذَا فَأُولَٰئِكَ وَإِن لَّمْ تُتَّهْوُ فَحُنَرُوا وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ثُمَّ أُرِنَا الْخَلِيفَةَ أَكَانُوا لِلْحَقِّ فَإِنْ جَاءَ كَفَحْقٍ دَيْنُهُ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَانَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلْأَستُورَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ فَلَا يَتَوَلَّوْنَ مِن دَعْوٰتِهِ وَمَنِ ٱؤلَٰئِكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ يَشْكُرُونَ بِهِمْ الَّذِينَ جُنْدِيْنَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرُّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يُؤْكَلُونَ عَلَيْهِ شُهَدَا ಕ್ಷ ಸಕ್ಷಿ ವರ ಕೃಷ್ಣ ವಿರಾಯಿ ತನ ಕೊರಮೂರ್ ಕೂ وكسبنا على ان فيها ان نسلم الاسم والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسم بالسم والسن بالسن والجروح الخاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ آثَارَهُمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ هُدًى فِي مُدَّ لما بل يديه من الثورات وهدى وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما فَسَاؤُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْصُرَ بِالظُّلْمِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ اَخْوًا بَيْنَ الْبَشَرِ ذَلَّ اللهُ وَلَكِ الْجَمْعُ أَرْوَاحُهُمُ مَنْ جَاءَ مِنْ الْحَقِّ يقول جل الله قم شراطا ومنهاج قل هو شاء الله جعلكم امه واحده ولكن يبلواكم فيما اتاكم استنقل الخيرات إِنَّ اللَّهَ يُرْدِيكُمْ جَمِيعًا سَيُرْدِيكُمْ بِمَا قُمْتُمْ فِيهِ تَفْتَرِقُونَ أَنْ يَشْقَى بَيْنَهُمْ غِمَام لا نور ولا تتبع اموا او احلوا واحذروا الذين يفتنوك بعد بما نزل الله الين فإن تولوا فعلا أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاشقون أفحكم الجاهلية يبغون وَلَا أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ فَيُضِلُّوكُمْ عَنِ الطَّرِيقِ وَلَئِنْ أَسَلْنَا عَلَيْهِمْ بِبَعْضِ الْعَذَابِ لَيَقُولُنَّ إِنَّنَا كُنَّا آمَنَّا ۖ قُلْ مَتَىٰ يَأْتِي الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَتَرَى الَّذِينَ يَسْقُطُونَ بِهِمْ رَبِّي يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَفَاصِيبَنَا مَا دَاءَ يَا رَبِّ فَعَسَى اللَّهُ أَن يُؤْتِيَ هي للفتح او الامر من عند فيخضع على ما امرت فيه انفذ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين فقدوا دينكم هزوا ولعن منهم الذي لهو الكتاب من قبلهم والكفار اؤلئك فقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يحقنون قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُنْفِقُونَ مِنَّا إِلَّا هَؤُلَاءِ مَن أَكْثَرُ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ وَإِنْ جَرَّكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القربة والقنادير وعبد الطاغون أولئك شر مكانا وعضل عن سواء السبيل فَانُوا نَيْنُ كُنْهُنُ وَمَنْ قَضَى بِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ مُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الصُّحُفِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الرب عن الزيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة هلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطة لينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهما أنزل إليك من رب مِكَاُمُ غِيَاثُ وَكُسْرَى وَأَلْقَيْنَا بَيْنَ الْمُلَادِ وَالْبَحْرِ أ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ لِأَوَى فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَجْنًا تُسَالَى عَذَلُوا وَكَفَوْنَكَ فَأَنَّهَا عَنْهُمْ سَيَاسُهُمْ وَلَا أَذْقَرْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونَ عَلَيْهِمْ سِتْرًا وَلَا يُنْجِي مِنَ الْعَذَابِ مَنْ يُرْسِلُ إِلَيْهِ رَبُّهُ لَأَكَلُوا مِنْ صَوْفِهِ لَأَكَلُوا مِنْ صَوْفِهِ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك اِلَّمْ تَفْعَلْ سَنَا بَلْ لَوْ كَرِثَ نَفْسُ وَاللَّهُ يَقْصِمُ كُلَّ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الْكَافِرِينَ قل يا أهل الكتاب لفتم على شيء حتى تقيم الثورة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَئِن لَّمْ تَنصُرُوا مِنْهُمْ مَا قَاتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَن يَظْلِمَ اللَّهُ فَتْوَةً وَلَئِن نَّصَرُوكَ لَيَأْخُذَنَّهُمُ اللَّهُ بِغَلَبٍ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ وَنَصْرًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً نَّسُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَقُولُ اَقْرَأْ إِنَّا سَنُقْرِئُكَ إِسْرَاءَ إِلَى وَأَرْسَلْنَا إِلَى الْمُرْسَلِينَ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّي كَانَ حَقًّا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فِرْعَوْنَ وَأَصْحَابَهُ بِعَذَابٍ طريقا كذبوا وطريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتمة فعلوا وصموا ثم تاب الله عليهم ثُمَّ تَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُرَ وَصَلُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَبِاللَّهِ نَصِيرٌ لَا يَمْنُونَ يَفْتَدِيكُمُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنَ مَرْيَمَ فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الضام عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر المجين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِن لَّمْ يَسْتَغْفِرُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمْ يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَسَنَأْتِي عُمُرَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَمِنَ اللَّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ما المسيح بالمريم إلا رسول قد قلت من قبله الرسل وأمه صديقة كما يأخلان الصعال انظر كيف نبين لهم الآيات ثم ننظر أما يحب فكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفرا قال الله هو السميع العليم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 وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على نسان جاود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتباهون عن منكر فعلون نبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفرون لذئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وَرَأَوْا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَالْكِتَابِ لَا إِلَهَ إِلَّا مَنِ اسْتَقَضُوهُم أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لا تنجلوا ولا اشدوا لا في عداوة للمؤمنين يبغضون والذي لاشركوا ولا تنجلوا اقربوا الود للذين امنوا الذين قالوا ان لا نصر فَارِكٌ بِأَنَّ لَهُمْ قِسْيَسِينَ وَأَرْبَابًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَقُولُ أَيُّ يَدْخِلُنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتُ الْجَنَّتَيْنِ تَفْجِرُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالُوا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا كَذَّابِينَ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَلِلَّهِ لَكَ خَصْرٌ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّ مُصَلَّاتُكُمْ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَا تُصَلُّوا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ الله لكم وما فعتدوا إن الله لا يحب الغتدين وكلوا مما رزقكم الضال حلالا طيبا وَقْتَ ظُلْمَانَ لَنِي أَتُوبُ إِلَيْهِ مُقِيمًا لَا يَأْخِرُكُمْ ٱللَّهُ لَهُ سَنِي أَيُّ مَا لَكُمْ وَلَا كَيْدُ أَسٌ بِمَا عَقَدْتُمُ الْعَهْدَ كم صارت يا امام عشره مساكين الاوسط ما تطعمون اهلهم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد قصيا سلامه في ايام هَلْكَ كَسَعْرٍ أَيْنَ لَكُمْ إِلَى حَلَفْتُمْ فَاسْتَمِعُوا أَيُّهَا النَّاسُ كَذَلِكَ يُبْدِلُ اللَّهُ نِعْمَتَهُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يا ايها الذين امنوا ان الخمر والميسر والانصاب والقمار رزقن وشران يبعدكم عن ذكر الله ويتذكركم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 فَهَلْ اَنْتُمْ مُوتَهُ وَأَلْقِيَ الْوِلْدَ وَأَقْرَأَ الرَّسُولُ وَحَذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا يَقْنَنَّ مَا عَلَى رَسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ضعبوا إذا متقوا وآمنوا, إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا يبدل الله امنكم ولا الكافرون انه مشين من الصليب تالوه ايدكم ورماحكم سَنَأْتِي لِأَجِدَتْهُمْ وَمَا حَصَلَ لِيعْلَمَ اللهُ مَنْ أَقْصَى بِالْغَائِبِينَ سَنُحْسِبُ مَا حَدَثَ لَكَ فَإِنَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم تحرمون وما انقرتم منكم متعا من ذل سجدوا ام مثل ما فترنداميا مَنْ يُرِيدُ رَوَاعِبَ مِنْكُمْ يَحْكُمُ بِالزَّوَاعِبِ مِنْكُمْ هَذَا دَارُ الْكَعْبَةِ أَوْ كَسَّارٌ بَامَنَاتِنَا أَوْ عَبْدٌ ذَالِكَ صِيَامًا أو عاد لذلك وخيام يدخ ومالا أغير عصى الله, الله من عند الناس ومن عاد فينتقم الله إنه الله عزيز حكيم أُحِذْنَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَشْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْثَيَّارَةً وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدٌ ذَلِي مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ يَا نَرْضَا اللَّهُ كَعْبَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ صِيَامًا مِنْ لَهِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَجْيَ وَالْأُولَاءِ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء الله يعلم ما تبدون وما تستنون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتفق الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تنفسوا بدنكم وان تسالوا عنها حين ينزل القرآن وَإِن تَسْأَلُوا عَن ذِى ٱلنِّزَالِ فَيُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ ثُمَّ نَتَّقِىٰ مَا صَدَّهُ عَنْهَا حين ينزل لكم ٱللَّهُ عنها غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَرَىٰ نَاقٌ لَّمْ يَنقَلِقْ قَبْلَكُمْ ثُمَّ أَفْلَحُوا بِهَا كَافِرِينَ لا جَعَلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ دَهِيَرَةٍ وَلَا تَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِلٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ وَلَا تُرِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَعُونَ رَبَّهُمُ الْكَبِيرَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اللهم وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا على إيانا لو كان آباؤنا لا يعلمون شيئا ولا يحتسبون يا لستم انفسكم لا يعظكم له بل الى استغيثتم الى الله لم يرجعكم جميعا سينذرك بدات ثم تعملون يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحبكم الموت إذا حضر أحبكم الموت حين الوصية إلا لواعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض ان اذا كنتم ضاله في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحملوا له ما من تعدوا الصلاه فيقضيان لله ان ترسلتم لا نشتريه ثمنا إذ ارتبتم لا نشتريه ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إلا إذا لمن الآثمين ايمنا فيرا على انهما استحق اسما فاخر ان اقول ما من قالهنا اَخْرَامٌ يَقُومَانِ نَقَانَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَى فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ يَقْسِمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةً لَا حَقَّ مِنَ الشَّهَادَةِ مِنَّا وَمَا كَذَبْنَا قوما اتزينا ان اذا اللبن ضالين ذلك دعى اي فَبِئْسَ الْعِشْيَاءُ اتِلاَ عَلَى وَجْهِهِ أَوْ يَخَافُ وَأُثِرَ الذَّيْمَانُ بَعْدَ أَيَّامِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا فَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى غالبتك إذ أيتك بروح, بروح الحدث تكلم الناس في المهد وكهلا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 فَأَثْمِرَ لَكَ مَغْرَ وَالآبَرَ صَلي إِذني فَإِذْ تُخْرِجُ اللَّوْثَةَ إِلِّي وَإِذْ كَفَسْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذ جِئْتَهُم مِّنَ الدِّيْنِ فَقَالُوا لَن نَّكْفُرَ فَقَالَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ فَإِذْ أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَن آمِنُوا بِرَبِّي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا قَالُوا اللهم لا وشهد لان لنا مصير اذ قال الحواريون يا عيسى بل موريا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا ماءا من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد خبقتنا وَلَا نَحْنُ أَنَّ قَدْ صَدَقَ ثَمَا وَلَكُنَّا عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ أَرَأَى صَبْرُ مَغْرِبَ اللَّهُ نَرَدَّ لَنذِرَ عَلَيْنَا مَنَاقِبَكُمْ مِنَ السَّمَا لَنَا عَذَابٌ سَتُؤْمِنُ لَنَا إِذًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةٌ مِنْكَ فَارْجُونَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَإِن يَصْرِبْ بَعضُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعْذِبُهُ عَذَابَ النَّارِ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وإذ قال الله يا عين فبنى مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ان كنت قُلْتُهُ فَقَد عَلِمْتَ فَلَمْ يَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرَ تَنِيزُهُ انعوذ بالله من ربي ردك لطف وعليهم شددا ما دمت فيهم فلما كنت فيهم فرنم لا تنسني قلت ام ترقنا عليهم وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ شَيْءٌ مُّسَبَّبٌ ۗ إِذْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ان الله لا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار قال ليل فيها ابدا ويبقى الله وعده موعود ذلِكَ الْفَرْضُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ